انها اشارة انهم لا حياة مديرهم النساء اذا طريقة في النساء تشعرنا في طريقة في الحياة تريدها في مواجهنها و كادت من الحديث عن النساء في, في الانفترة من الارضاع الثلاثة حتى توجد في فائدة أرضائها وأحجارها عن نواصي الحياة كلها والمواد المختلفة في هذه الحياة ولم بالحديث عن النساء بعد ذلك إلا مرة ثانية. مرة ثانية صحح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر النساء أمر أسم النساء. فما هو هذا المات؟ هذه النساء كل الله يستحقهن سلاماً. ثم رأت في آخر السورة تستحمل كل الله يستحقهن في وجه سامي من رأى سامي من خفيف من وردة النساء ولم سعد تشكرهن. لقد اتقلب من جواس الحياة من حكم وزهاد وعقامة من العدل وتثبيت من الحق ومن قشاة طريبة معاه الكتاب وما اعظمها من سورة وما اجلها من آوات تبيني لنا كل ما نحتاج به في الحياة <تصفيق> ونمجد في السابق ونمجد في السابق بياداً من العدل والحق لأننا لو كانت الدنيا وقاعدت أول سطر ينبغي أن نثبت على الحق ونجد الدنيا ذلك الدنيا بإلمة الحق مهما كانت تبعاتها ومهما كانت تكاريخها ما بد أن نتبع الحق دائما مهما دائما وسائل الإعلام ومهما هرّدت ومهما أبقلت عن هدين على أرض الجماعة ما بد أن نتبع من الحق دائما ولكن لأينا هدنة وسائل الإعلام. الوقت الذي لا تتعلم فيه عن قول الحق فكانت موافقة واضحة فانتحنا السورة لقول الحق في وقت وجدنا وسائل الإعلام التنبح كما تنبحوا الكلاب وجدنا وسائل الاعلام وانا تتحدث عن اشخاص كلهم الليها وتتاليث هذه وسائل تزن سولان او سلان. أنت تقوله 13 أنا ما هو الصحيح؟ وقيلت دكا يقول هم العلم في العلم كل وقيلت عمر عمد الرحمن وقيلت طيب وقيلت العلم من العلم قيله وقيلت رأي عطا اكتب يأتكى الصحة ويأتكى الصحة في أن يقوم ما كانت ما المسائل والأعباد يخيصي وأي أين عن العزل. فهوى فلا تتسمع الهوى أن تعدين وإن سمعوا أو تعرضوا فإن الله سينا بما تعملون قدير فلا كنت عرضنا هذه الأساسين ولا يثنينا عن سلمة الحق أبدا ولو أننا اتعرضنا واتنبينا الحديث، فما الله عليه وسلم لوجدنا أكثر من ذلك وان كانت وسائل الإعلام تختلت اليوم عن أن اعطى ثلاث ميات من كان قال النبي صلى الله عليه وسلم قائلت سهرين وكان, وكان قائلت صحافتهم وإن يمسكوا هل عن سنتهم وأشعارهم كانت الإعلام وقتها كان قالوا عن النبي الكريم وكان سوالوا عن اعقل الهقلاء وعجس الاسياء انهم جميعون كان قول المسلمات <تصفيق> كان طلقت الحملة على رسولنا السبيل كان طلقت على المسلمين يستغيرونهم <تصفيق> ويسيدون لهم كما علينا اليوم <تصفيق> <تصفيق> و فذلك منذك أصحاب رسول الله السابعين وثابع السابعين لهم بإحبار كنت في هذا فهذه بداع رسول الله دينا لا نتحمله نحن اليوم فرغم تباحت مسائل الإعلام وانتشانها في هذه الأيام الأنص وقلبا لهم كيف قام الخليل رضي الله عنه لذلك كان يتبع المؤمنين وليس معه إلا القليل من أهل الحق ولأن جاء الخليل وراح ورأى من سمعينه وكان أهله يقف من الله كثير فان جاء الخليل ولكن على طريقه سائر الى الصحابه وجلبه لؤته لا انه انتى هو مدافع عن ضلنا والظالمين وسلامتيه هذا الدفاع ان جابه نفسه اهل لؤته في سبيل وسط الحق وانتصرت قضيه ربنا ان نحن شرف انتصرنا رغم انه اشتشغل ورغم انه من الناحية العسكرية قد تبدو في ناتفه الهزينة لكن انتطر التفين انتطر على امتلاب التاريخ وانتطر في قلوب الناس وفي رفوته وهكذا يكون أجل الحق دائما الذي نفعله انها هو قليل من كثير ودرات من رمض بالنسبة لما فعل الأصحاب والتابعون ما يشجع الجبال الشاهقة العظلمة يجد أن على الضرب ومنطار على الضرب الوطن، ومن تحبها بالطالقين فإنه يكون حج الله تعالك يكون مهم لا أدى أن نتبع الحق انتحت لأي أهل المساة في الغرف من الخير إلى الحين ويزنون برؤيتهم ويزنون سمونهم ألن لكم لكم؟ ألن لكم مستعدوا عن لهذا الطريق؟ ألن يقل لكم, لكم إن هذا الطريق مخير ويضعي؟ وقد يقولون إن هذا الطريق فاسد تستعدوا عدد فتجدون الملافقين فتجدون المنافقين فتجدون عن هذا الطريق سجيدا ويعرضون اعراضا ويبعدون الناس عنه ويقولون انه طريق محكوكم بالمخاطر والاشواء فتعدوا عنه ايثر واحفل لكم طبط ومن نجف عنه الدين من نجف عنه ويقولونه كثيرة وكان من الأولاك أطابهم لأمراض الفساد وثمات وكان من الأولاك قبل أننا أخرجوا وهم في إتحاق كاملة فلماذا نموت في سبيل الله ولماذا لا نضحي بما في سبيل الله وكان من الأولاك على فراشه كما كبير الأنعام فماذا حصلت ولو أننا مثنى في سبيل سمين الحق نقولها، أكان عشرة أو عدلا، ولا كان خيرا لنا وعشرة سيدات، نعلم أن الأعمار بإذن الله، وأن هذه الحملات لا تقلقنا، ولا تخيفنا ولا تبعدنا، وأن أرواحنا بيد الله، أن هنا أو نثنى هناك، أو نثنى هنا في أي مكان. فهي الآجال هي لا تتقدم ولا تتأخذ كونوا قوانين بالتبط شهداء عن الله واتبطنا عن حق دائما قلنا سرزا للناس قلنا ضياءا يحتاج بكل الناس في كل مكان ويجب ان تكون كل واحدة من كلها مشعلا من مشاعر الحق يضيء للذات طريقهم في اي مكان الحالسوني وذلك لا يكون الا بالتباس على الحق وانتبال الحق لا مدهنة ولا مدهنة ولا مطانعة وإنما هو الحق لذات الحق وإذ نصل الى هذه الدرجة يوم عنها افتح الله علينا وتفكر قديم قلوبنا وتفكر الحياة في طريقنا لما تأخذ الآيات كما قلنا في بيان أننا لابد أن نؤمن أن المؤمن بحاجة إلى الإيمان وأن المؤمن لا يغفل عن الإيمان وهل يغفل عن كفله أو رضيعه هل يغفل الإنسان عن, طفل أو الإنسان عن أحد شيء لديه لا حد في إلا بيكي ينجغي أن يكون الإيمان لا تنقل عن الإيمان أوروه وغذينه تعالجينه كذا ما أفضغي شيء لا تنقل عن الإيمان أكثر من عدم غفلتك عن طفلك من الإرخي وعن أكثر ما هذه الدنيا فينجغي أن يكون الإيمان أكثر ما تحدينا لا تفكري عنها اويه لا تفكرين لا تسنوه في قلبك رزقنا الله رزق أي رزق ثالثا الانسان كالحيوان كالنبات يحتاج إلى غذاء ورواء وماء اذا نسى الانسان قل قد تمكن ولم يمت وقول ولم يبع وضح ولم يمر وإذا ما رحلت عن الإيمان كان الضعف وكان المرض ثم يكون النار والعياذ الله الموت للإيمان وإذا مات الإيمان حي الكفر وملأ القلب جنم الكفت سبيئة وأحاطت به خطوئته أحاطت الخطوئته القلب فحاصرت الإيمان محاصرة شديدة لم يتطل الإيمان الفكاة من هذه المحاصرة حيث ان تلأ القلب من فهم وحاطب به الخطايا عند ذلك لا يستطيع الإيمان أن يتلأس أو أن يحوى كرمون من هذه المحاطرة ومن حاطة الخطايا ويحويل ذلك الذي يغفل عن إيمانه وكان للأناس جاءوا مؤمنين تكرروا إلى ضعف الإيمان ومالض ومالك نتابع الإيمان بمساعدة الصاعقة والبعد عن المعاصي وكثر دروس العلم وعليكم أن تتابعنا دروس العلم وإن لم تجدنا من يدرس لكم فسقم من كل حلقات وندرس بعضكم إلى بعض إذا لم تجدنا من يدرس لكم أو إذا لم يقوم الرجال ويجيبهم أحدكم لأنه ركعت العذن ومغاركته حياة للقلوب حياة للإيمان كلما قرأت أمام آية جلبت أمام آية أو أمام حديث يقول آية قل الله عليه وسلم وكلما ربكت فيه وتمع عنك فيه قل لنا قول وجاء وإذا كنت عليهم آياته جادتكم بالإيمان ينزادوا إيمانا مع وزدناه غدى زاده غدى وآتاه تقوى كامل الذين أمني فزادته الإيمانه لابد من زيادة الإيمان الاستمرار واللوم الذي تشعرين فيه فلقت الإيمان تركي على نفسك أنا وقلت إلى هذه الدرجة ثم نهضي إلى إيمانك تقومي وزيدي منه أو بسماء هكذا شأن المؤمن وشأن المؤمنات أنها تتابع إيمانها ولا تقصر وقوة النساء في هذا وتقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا أمر بالله ولا تنسى أن تهيد هذه الإيمان قوة بمؤمن كانت الصورة تتحدثت عن المنافقين وأتاليب النفاق فإنما في جماعة المؤمنين هذه الأتاليب ويطيهم تترضى أن هذا طريق النفاق تتنهي وهذه أتاليب النفاق تستعيد أنها ثم <تصفيق> نجد برس اليوم وهي لأن الله هو يبين أن المجتمع المسلم مجتمع رائده القرآن وقائده رسول الله قائده الرسول الكريم يقوله إلى الخير وإلى الحق ورائده القرآن يغوّده على المنهج الذي جاء به من الله هذا هو شأن المؤمن والمئنات على المنهج القرآن هو الوجه والمغير لحزاكه الكلام وأنه يابد من النفاقة والطهارة والنقاء، يجب أن الناس المؤمن من أن يكون طاهرا طاهرا الزيجي طاهرا عكيسا عن الحرام طاهرا للنسان طاهرا للبدل طهارة حسية وطهارة معنوية يجب أن يكون النسان عكيسا طاهرا نظيفا لا ينفق إلا بالحق ولا يقول إلا بالفق لا يعرف الفحشاء والملكة ولا يعرف التفاقش والأطوال الهاغطة ولا تفاق الأمور إن الله يحب معالي الأمور ويكره تفاقفها يقوم مع واحدة تجد بني كلامها في معاني الأمور في كلام الصيد في الهدى اللغة الصحيحة وكما يمضي على المؤمنين في العمل الذي يقول دولة الخيش تحب معاه بالأمور تتكلمك فيها وتعلي مع واحدة تتكلم لحسفاتك الأمور ومحقرات الجميع والحاجات التي لا كلمة لها الظلم ماذا لن أقول هذه وإذا تضيح وقتها فإذا كنت وتكلم عن أعراض الناس، عن حياتهم، عن أسرار الأسر، عن كلام الظالم، عن ما فيه نميمة او غيبة. هذه كلامها. بعضها حرام، عليه حقيقة، والتفاسير التي لا تهمل مثلاً في شيء. لا، النور يحب معانيه، فأخذه، أخافس، وحقيقه لا بد أن تذكره. وعن يخلق على الله وعن ما يحب الله فالأمور اللي هي فيها يا سلام باطن يا تجد السراء زور وحبه الثان غيبه نميمة أني تحش في الكون أي كلام فيه سوء لا يجب أن هذه الأمور لا يحب الله الجهر بالسوء من الجهر بالسوء من القول. لا يحبه أين كان هذا السوق سوق باب لا يحبه الله جديدة ومينة كرم مهتام بالغلس فحش في القول فشاعة الذين أمناوا هذا السوق في القول لا يحبه الله دائما مجتمع عيش والمؤمنات عندما يقضوا مع بعض تسمعينهم الكلام القليل حتى في بائتهم او هذرهم يكون في طرف وفي علوم وبعد عن الدلالة والخطار اذي من المؤمنات في نجالسهن وفي في الثلاثون خدمهم في الخير لكن جثنا الاهل الصغر لقى النساء الثلاثونات تضرب وتبلغ كبينه عن فساد كبير وعن اسم عظيم وعن غيبة وعن قولدون لا يحب الله الجاهر بالسوء من القول لأنه يجتمع فيه الإيمان يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله فإذا أبغض الله أمراً ومقته كان على المؤمنين أن ننخفوه وأن ننخفوه هليسوا مؤمنين بأن يتخلقوا دخولك الله عز وجل: يحبون لما يحبه الله والله يحب الكابلين والله يحب المحسين والله يحب المكتفين والله يحب الذين يقاتلون في سبيله سبينه فأحبه أو أحببه لا يحبه الله والله ينفطل الذين والسلولة لا لا يتعلون ينفطل لله كان الرقل عند الله ان تقولوا ما لا تتعلون هؤلاء ينفطل لله يجب على المؤمنين والمؤمنات ان ينفطلوا ما ينفطلوا والله لا يحب الخائلين ولا يحب المعتدين يجب على المؤمنات ألا يحملها أولاد ومن لا يحبه الله الزهر السوء إلى القوم كل كل من القوم أي حاجة مسوط إلى القوم تمنيها ريض تمنيها قريبا من موقع الوزور الثامن وحشاعة التاحش كل هذا لا يحبه الله ثم يستثن واحدة في فرص ولأمر فإلا من ظلم واحد وحبيب وعايز يغيبنا يجبين عن ظلم على الظلم والظالمين وعايز يعين المظلوم وذكر من هو الذي ظلم وذيه الذي ظلم وهو الذي اتقاده في هاي إليه هذه الأمور ده, ده مستثنى إنه كأنها حالة طبعا حالة واحدة ظلم لا من ظلم تقضوا مش التشميع قضوا إن الناس أعرف هذا الظلم وتتجنبه وتعيده على الظالم ها إليه من ظلم هذه هي الحالة التي في الجهر السوء من القول فإذا تكنمنا في هذه الحكومة ظالمة وكيف انها ظلمت وعكبت على حق الناس وكيف انها كفرت كيف يصنعون بأموال شعبهم، شعب وكيف نزهرونه لأنفسهم فنحن نذهب السوء من القول نجهر بأن هذا ظلم ولفي يما أن الظلم وقع على الدين ووقع على أهل الإيمان فهذا نحن خلما نتكلم في هذا ونقضح نقضح فاعلين ما نقصد غرض التشميع فقط إنما نقصد بيان الحق ونقضي الحجر وأداب الناس وتكلمهم من الظلم الذي وقع علينا إلا من ظلم والله اعلم ذي النوايا وكان الله تمني عن علينا لا كل قول ولا يشغله ومع قول عن قول اخر الحمد لله الذي لا سعى تمه بالأفضل وكان الله علينا يعلم النوايا القفالة والتجارات والخشوة وماذا يقول انسان المرائي وزاهده لك ثم يدعونا نفس القرآن في العالم الخامل دائما ونحن نبديه ونظهره ونحن نسيره ونقصيه ها كذلك يأمر الذين ظلم إذا كان ظلم على أشخاصه بالعطو بالعطوة اللي لم أقدر فيه إذا كان ظلم لقع على الأشخاص. لكن ظلم على الدين هم يقع على الترى هم يقع على الحكم من الأنزل الله صوتك ورهما لا بظلم لا يذكت عليه، لكن هم اللقع على الأشخاص نحن لأنك تعفو عنه ان تبدو خيرا او تحفوه او تعفو عن سوء ان الله كان, كان عفواً قبيرا هذه الأخلاق الإسلامية العظيمة ان فائد ان فائد فيه سوء والعبار الظلم يعفو يعفو عن مقدورة لان ما عفو إلا أن يكون عن قدرة لان إما عنده ما عكد ضعيف ضعيف لا يقال للضعيف إنه قد عهد. إنما دائما للعفو عند المقدورة يعني قادر على رد الظلم قادر على فعل حاله وأنت عفو وذلك الله كان عفوا العطم عن السوق مطلوب وإنجاء الخير أو إخصائه المطلوب إن أبدينا الخيرة طبو خير لأننا نشيء في المجتمع اللي يمثل من الخير وإن خير الخير فهو خير لأننا نرد من نفسها ونهنئها ونهنئها ذلك الخير الخطيس شكرا ربا الخير خير اخفاء الخير خير انتبدوا خير خير. خيرا او تقفوه او تقفو عن تقفوه ان الله تعالى عفورا يعني ان موضوع الرياء والحياة بنا منعشين ان انتبه لقفوه الخير الكلام عن الدين وعن الحق وعن العدل كل مثلاً نرد في الشغل لا نرد في كل الرجال لا نرد برضو نرد عليه نرد خير نرد كل أخاء الناس لا أخاء قوي نرد لكن لا وأعلي. نرد أن نرد خير وأولي وأولينه الناس لا نرد على تعذّق الخير على نفع ونقول ان احنا هنستمع وانحنا هنقعد بعمل ذلك وانحنا نعمل حركة القرآن وكل حالة اكتبه لا فلاود ايضا من ابداء الخير ليشير عن خلق ما انا بقول كانوا لحد الإسرائيليات اشتبه ها بصرا يجيزين فكانت كل امرأة رسولية عطلة دهن والحالة بساعتها المش... يبقى امر بيته هو ايه ترجيز اه كارغو كده ضمان ان اللي استلامه كامل في صورته الصح عايز بس احنا لما نرجع الساعه المحليه نقوله في شؤون من زياره الكون فقدت قالتنا ايه الزينة دي احنا من زينة المصريات لفقنا حملنا بهذه الزينة هما خلقنا ولما عبدالين تبقى من زين لما الزين زر قضتناها فقضتناها كذلك القضى منها قول الله ورح نطلعه على طرق ايه ايه ايه وخدنا العجل قاضي من الجوة وخدنا هو السيد الحالة انها ساعتنا يدخل <تصفيق> ايه عن الطرق واني عميني دمارة واني اي حاجة كانت مش قولي تحوليهم يوحب ايه طرق بيه هذا لهم ويجب أرض إلهكم اليك نام إله, إله ورحل قبل ورحل قبل. ناسي. ناسي من درسة أبوثوا راح أدن يا رب الله تنروسه واسم ياسم إله وإله ورح يأدن إله. إله في مكان تاني في بجلسة موسيقى من نيرسة <تصفيق> شيخ التغرير من يكون يستع التغرير من يكون يستع الزيت يقول لك ذا إلهكم ويجب أبوثوا يارده يعني أولكم إله وإله إله موسى. سب موسى راح يضع الياب إله. الله لا جنس. هذا إله و إله موسى سب. الترتيب المجرام الشيطان. موضوع العجب. ثم صاح العجب من بعد ما جاءتهم الظلامات. الظلام والباح. الايات اللي ذكرها في الموزة. كل ده لم يكرهه او يعذبه ولا طوارق ساعه من الزمن اعتنوا نفسه في قناه النيل في صنع النزح في شيع عن الارض شيع يا من يا مرة يقول ان الله جاه ومرة يقول نعظم العز يا سدروش يقول لك كل و كل بس دينا كل نقول نقول جديده يا رب اه العزاز شيء جديد رفع الله شافوا المشيء ده بيقولوا الايه هو هو ده هو وقع في الحال الجرح ده ايه اول انا خلاص خلاص ليه المره خلاص بيقولوا لقد يتقن بالذر بالانشاء فان ظل وظن ان النصر واسع الجزر بهذه الايام ان يوجدوننا الخاصرة التبيع المنحركة ما تلكيش اللي دور وكذا العبد يقرع بالعطى والحرق ورق فيه النقالة هذا العبيد ظل عبيدا لسنوات قويلة فأثر فيه المدلة والمهانة والطرار اصنعوا هذه اللات من العفر ومن العفر استميضة ويفجع الطب انه واسع عليهم النساء خذوا ما اتيناكم بخورة فالقولوا ما فيه لعلكم تتخيل امره لكن اخذوا البابة الجدى قلوا بادي بادي لا ان لا تعتدو فقد تم لاي شيء في وحرم على الله عليهم الحي ااا تعالوا لكن لا من رفع الطير في القهط لهم من متاكل غالي ان خلو ذلك في المقدس في الدره خصوصا ان نهى الله في قال الله تعالى: ان المستر قرئا والله غير ان خواتم ربنا ان الله قال هذا يغوث أن وبعدين القران يذكر بقى جرائم ويذكر حقيقات انه حرم عليهم السيدات وانه اجره من الله وان عليهم الى يوم القيامه من في العذاب عملوا الله هذه لأحيثيات بأفر ألمة الحيثيات عشان تشوف الفرائي كذلك يقتلهم لتفق وقتلهم بأياء الله وقتلهم الأنبياء الأنبياء وقتلهم وقاللهم على مريم وصلاة العظيم يا سيدة الله وقاللهم إني أقتلها النسيح أحيث ابن الله أبهم من الذين هذو عمرينها على المتابلات الحيثة ونردهم على خبير الله تبارك واخذهم الى الدره وارجعوا عليه واخذهم اوار اليثي الخاتم كلها حيث يثي بعضها وراء بعض ان ده برعب عند الله عز الله خلينا ناخذهم من كفه وياخذون من ثقابه انه ما نسر غريبا الا ان قدر الله يكتبه ناخذوا مساقا يساله ولا يثي مساقا وكثرهم دعوات الله يقصروا بالله والعياد وقسمهم الأنبياء بالله حق يقصروا الأنبياء يقذبوه بل طوع الله عليها بكسرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبكسرهم يقصرهم في كف مرض على مريم ابو الثان العظيمة هي جنة معيك من نجاة الله ولعنه. آه جنة آه جنة مرض قال لهم فجئنا وخلفت اوصى على ثلاثه رجال اقول لهم على امرئ استن عظيم واقول لهم ان ختن النصيحه اوصى بمر الله أو الانتم ايه اوصى خلدناه وقت النصح ها تقولوا ان الله تبارك ورضي الله عنه وجئنا ثلاثه رجلين فقالوا ان ختن النصيحه اجبر رسول الله القرآن يبدأ إذا تشهر في الموضوع الخط وما وما أرأت العودة يأتي شوفة و... تحتلق في العود وكان إنو قد قبل الحال وبعدين و... لكن رأ произيبين ما قتلوه و في انه وآلى الذين اختلت في شك ما لهم ذهب من علم ان لا اتلاعظهم ما قتلوه يحفينك يطور اختلق و في شك منه ما لهم ذهب من علم ان الا اتلاعظ و ما وأنا avezين الي کتفت الأنا Ark 가격ي الأربعة وطبعا كترة تمام خلف الإلهار كلها park diet الاخرى خاتف و vidim وفر الا لا لا، aκ فقدم اي necessary لا لا لا الا maximum 환ول يالزيور todas ال MIC يسลبوا من أول ما يدخل الله في المكان في المكان المقدس، يعلم ساتر الله، يعلم أن الله حصل أن يدخل داخل الله، وكان أحد عشر حوالي يوم ليوم، وعلم أنه في رجفة خارج وخارج منها، خارج الله بعض من وحاجة من النافرة الزنوذية وطاعة رؤية التماء الثالث مع الملافظ هذا ما اتباه انجاب الناس قديم دخل يهودة دخل يهودة ويأى الحداثة مضمينين واحد الابحار جعل الله تكله وخوطه النساء ولما صاحب أنت ولا صلنا ولا صل جزانا صل عينك صل أنت وأنت ولا أنت وأنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت لا أنت ولا أنت ولا أنت هو أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت ولا أنت أرغم التجدير للتغيير اللي وقعه فيه فإننا عندنا الخبر الرحيم من خطاب رضينا عز وجل وما قتلوه وما قتلوه ولا تنفت عنه وإن يلاقيه فلا تتوب لك شك منه ما الله الله وعلمنا انه رفعه الله الى في الدنيا ورفعه رفعه معنويه ولا تقولوا لا لا لا انما رفعه الله اليه رفعه الخفيه حيث رفعه الى السماء وهو يعوذ مره اخرى اين كان هذا الاكد لو ما ان هو يقين الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ثم تبينوا الآيات أن أهل الكتاب يؤمنون بعيسا على أنه الرسول وليس ربعه يؤمنون بعيسا وإن من أهل الكتاب إنا لا يؤمنن قبل موته هو على ما يلزم سلاحكم بشريعة النبي محمد أهل الكتاب حيؤمنهم أنه لابد قبل موجه. وعنى قبل موت عيسى بمعنى فان الله يقولون يا رؤمنين قبل موتيني قبل موت اي كتاب كل كتاب يدوني يكشف مهو الحقيقة ويظهره حقيقة من عيسى ايه يبن فيؤمن دنيا يموت الذي اامن بان عيسى ايه يبن ليس قلال لكن الحال حين هذا الامام انشاء لكن لا بد ان هو قبل ما يستموشي ارى تذيغا فيه يعني هوما وما واحد احد من اهل الكتابي الا لا يؤمنني به بيسا قبل ما على اعلى قبل ما قبل ما موت اي واحد الكتابي عندما يموت لابد ان يؤمن جنيه على انا اطفالا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 كل الاستكابيين موجودون عن تأثير في هذه الأوقات يؤمنوا بأن عيسى نموت هل نقوم بأن ينفيش ولا واحد من الاستكابيين يموت إيا وقبل موته قبل موت هذا الكتاب يعرف أن عيسى ليس إلها ولا إلا إلا هو عيسى فلما القيامة في يكون يكون عيسى عليه شهير ثم تعود الآيات إلى الجرائم المرتكب عن يأثير ها؟ حيث انه كان كذا وصدعه حيث انه خرمه حيث انه وفادي هلم هي النبيل هادي حرمنا عليه السيداء السحلة ثلاثة هكت بالظلم اننا واركتهم عن كبير الله كثيرا ويأتبون عن سبيل الله ويأتامرون على الله واخذوهم الردة وقد عنه لأني هما مجمين عن ايه؟ عن وسرى حلال عليهم وأكلهم أموال الناس بالباطل كلهم خيسيات من جرائم استكبرها اليهود الآيات جمعت كثير من الجرائم آه وأعتديا منهم عذاب الأمة من تميل الآيات من الذي أطلع على في الحق لهم راتب خبر العلم والمولى بالله لا هم من رسوخ العلم. اللي نعلم المعلومات كده قصوية قولك الله ناخد المعلومات واخيدة من ايه؟ من مجلّاك واخيدة من كتبال كتبال يقول لا لا لا لا لا بد من من الرسوخ في العلم لانت بقى يعني انت بلرتوا بقى في العلم كبير لا من تخدوش في العلم إلا من ايه؟ مطادر ومنابع كبير نعلك مجلّاك؟ وفي التجربة الحاجة يقول لي لانا كانت تغيير برقى بطميرها اه اه اه اه في فقولا اي لكي حاليسة ايه في دي الكبير اللي هي الكبيرة وضخنة واللي على رسيوك العين اقليش امران اي انهم جرمان واحد يؤتي اكتب اتعرف من المبتلال اتبال ان يكون أنا، اليوم ويمكن وين جوا ويمكن يشرب، وين جوا ناس يضعه على، وين جوا ناس يحتفظ به أو أخذه، الم علم وتحجي وسائل وتحجي وسائل، الرسوح في العلم والإيمان بالله عن طران أساسي الإيمان بالله قوي متأكد ورسوح في العلم يجعل الإنسان صابتاً لهذا العلم آخذاً لهم المنابئات وخلي بقى حتيت الجرائم من مجلد العلم الصغيرين ونحن قد عرفنا أن الممدعين الأطيبين لدولنا من قدار كنا لابد ان نتكلم بهم اتقالا وثيقا فان نغترف من عيوهما فان نأخذ منهما ولا ونأخذ من تصالحات عوراق او جلات او جرائم أو, او نحن ذلك ما تنخافقون في العلم منهم المؤمنون، يؤمنون بما انزل اذا كان انزل من قبل المؤمنون الصلاة والمؤسون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر سنعطيه بمسأذرا عظيمة أجعلت الآية عن السري أتافياني لطي ينطلق به من المبلم والمؤمنة العلم وإيمان بالله إيمان بالله يدير ولا ينقذ خلق ولا يبغض رسوح في العلم بالرسوح إلى مناجع العلم ومصادر بهذه الأمور لطل إلى معرفة الأمور معرفة صحيحة لكن ما تكون بعلمين ومعلمين إذن لما قلنا لك ورنجل لكم المقيمين والمقيمين, والمقيمين, والمقيمين الصلاة والمؤسون الزكاة فجعل الصلاة خاصية والمقيمين, والمقيمين الصلاة وأعطف. واعني ثلاث المؤمنين الصلاة فجعل عوصر قمت الصلاة العوصر مهم علينا ان نتنكب لها من الامور وان نعج طرفا من فيما يدعو وفيما يدعو وعلينا ان نتجن من كتاب في كل عمر فاني من اترك فيكم ما به لم تظنوا بعدي ابدا كاب الله يقول له اقول هذا وستعطر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كنت فيه فأطلقوا فلا تخلصكم ضائلة منه الله فإذا كنت فيه فأطلقوا لهم فإذا كنت Amen. ومن حكيماً فَمَن يَرْجِعُ لِلْحَيَاةِ الْمُحْيَيَةِ فَمَن يَعْلَمُ أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنَ الْحَيَاةِ الْمُمَاتِيَةِ فَكَانَ وَعْدُهُ عَظِيمًا حَتِيْبًا كَمَن يَعْلَمُ أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنَ الْحَيَاةِ الْمُمَاتِيَةِ فَكَانَ وَعْدُهُ طبراً او معروفٍ او اخلاحٍ بين بیشتر ان بچه‌ها